Rabbana innena sami'na muna diyen yuna imani an aminu bi fa amanna <tår> ربنا فغفر لنا ذوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا What? Then <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ربي اعلمي مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر Qabban olfili, ve livaldey, ve lilmüminin,